ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحكم إلا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك وما يرحب بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب إذا لرتاب المضقون بل هو آيات وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَهُ نَنْزِلْ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ قُلْ إِنَّمَا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاترون